الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين وَلَا الصلاة وأنتم سُكَارَىٰ حتى تَعْلَمُوا مَا تقولون ولا جنبا إلا عَابِرِي سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مَرْضَىٰ أو على سفر أو جاء أحد من الغائط أو لمست من ساء فلم تجدوا ما أنفته من صعيدا طيبا فمسحوا برجوهكم وأيديكم إن الله كان عفو الغفران Alam tara ila alladhina khutuna sayban min alkitabi yashtaruna ad-dalalata la yuriduna an